أبكي, أبكي لأني ما بكيت, ما بكيت ذنوبي أبكي وشمسي, وشمسي آذنت, آذنت بغروب أبي لأني ما عرفت عرفت يوبى صعبي وارحم قلبي بهنا القرب Linna of me and the head of be the linear of be are you and down finally them be rahmatyak for keeps be and the head of be the linear of bee are you and down finally them bear up the rac poke